أَصْيِنَ الْأَيَّامَ فَأَنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَبَطَالُ وَفِطَالُ فِي عَامَيْنِ أن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 ادخلتك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغض من صوتك إن أنك الأصوات لخطو الحميد